و َ إ ِ ن ه ُ ع ل ى ذَلِكَ ل َ ش َ ه ي د و َ إ ِ ن ه ُ ل ح ُ ب ِّ ا ل ْ خ َ ي ر ِ ل َ ش َ د ي د ٌ أَفَلَا ي َ ع ل َ م ُ إ ذ ا ب ُ ع ْ ث ِ ر مَا فِي ا ل ق ُ ب ُ و ر وَحُصِّلَ مَا ف ي ا ل ص ّ د ُ و ر إ ِ ن ر َ ب َّ ه ُ م بِهِمْ يَوْمَئِذٍ ل َ خ َ ب ي ر